لا يسعه جهله هذا الواجب لأنك مخلوق العباة الله ولا طريق إلى معجبتها للعبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف اليميان يتوقفوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله كيف يصلون كيف يصمون كيف يزكون كيف يحجون كيف يعمروا بالمعروف ويهنى منكر كيف يعلمون أولادهم كيف يتعاونوا مع أهلهم كيف يدعوا ما الله عليهم يتعلمون يقول النبي مكيم عليه الصلاة والسلام ما يريد الله بخير يبقه دمائك المكلفين يتعلم دينها هم vrai يتفقَّه في دينه كل واحد من الرجال والنساء على أن في دينه على يتعلم ما لا يسعه جهل هذا واجب لأنك مخلوق العبادة الله ولا طريق إلى معجبة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقُّه في الدين حلواجب على المكلفين يمي 카메라 يتفقَّه في الدين ما يتعلم ما لا يسعهم جهل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بكم أيها المشاهدون ومشاهدات في مقرر علوم القرآن الذي يأتيكم هنا من الأكاديمية الإسلامية المفتوحة كما أرحب بكم أيها الأخوة في الاستوديو أهلا وسهلا بكم اليوم سوف نتحدث عن موضوع من الموضوعات المهمة المتعلقة بعلوم القرآن وهو موضوع التفسير تذكرون في أول منحاضرة كنت اشرت الى ان القرآن الكريم يمكن ان نتحدث عنه من اربع محاور او اربع زوايا والزاوية من الزوايا الاربع هي زاوية فهم القرآن الكريم كيف نفهم القرآن الكريم القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه للصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهم القرآن الكريم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون القرآن الكريم ولكن كانوا ربما يسألون عن بعض الآيات التي قد يكون فيها غموض أو يكون فيها غرابة أو لا يفهمونها على وجهها فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويفسر ويبين لهم هذه الآيات هذا هو علم التفسير كيف نشأ علم التفسير ما المقصود بعلم التفسير ما هي مناهج العلماء في تفسير القرآن هل هناك مناهج مختلفة اهم الكتب التي كتبت في تفسير القران الكريم عبر التاريخ متى بدا الحديث عن التفسير هذا هو موضوعنا في هذه الحلقه سوف نتحدث عن معنى التفسير اولا تفسير القرآن الكريم ثم سوف نتحدث بعد ذلك عن حكم تفسير القران الكريم ان شاء الله ثم نتحدث عن مناهج العلماء في تفسير القران الكريم دعونا نبدا بمعنى التفسير اولا التفسير في اللغة التفسير في لغه العرب ما المقصود به قالوا أنه مأخوذ من الفسر مأخوذ من الفسر تفسير تفعيل على وزن تفعيل مأخوذ من ماذا؟ قالوا مأخوذ من الفسر بمعنى مأخوذ من قول العرب فسر فلان عن ذراعه يعني كشف الثوب عن ذراعه هكذا فإذن الفسر في لغة العرب هو الكشف والبيان الفسر في اللغة فسر عن ذراعة يعني كشف الثوب عن ذراعة طيب وش علاقة التفسير بالفسر قالوا وهو نفس الشيء الفسر في اللغة هو الكشف والبيان وتفسير القرآن الكريم هو بيان معاني القرآن الكريم حلو واضح المسألة صح ولا لا وبعضهم يعني بعض العلماء اللغة وهذا يعني غريب قال أنه مقلوب سفراء يعني فسراء هو مقلوب من كلمة سفر وسفر مأخوذها من الكشف أيضا نفس الفكرة وإن كان هذا قول ضعيف والصحيح أنه فسر الفاء ثم السين ثم الراء بمعنى الكشف والبيان والإضاحة فكذلك تفسير القرآن الكريم مأخوذ من هذا المعنى أنه بيان معاني القرآن الكريم تعريف التفسير اصطلاحا لاحظوا التعريف الموجود هنا قالوا هو علم يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم باستخراج أحكامه وحكمه هذا, تفسير هذا تعريف لاحظوا هنا فيه طبعا لشان الكتابة بالكمبيوتر علم يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم باستخراج أحكامه وحكمه ويمكن في الحقيقة أن نقول بتعريف مختصر جدا بيان معاني القرآن الكريم هذا هو التفسير لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون سؤال ما معنى قوله تعالى كذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم معنى كذا انتهى الموض اضرب لكم مثال الرسول صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فقال عليه الصلاة والسلام واعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ثم قال عليه الصلاة والسلام الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي الرم. ففسر القوة الموجودة في الآية بمعنى الرمي بالذات كأنه القوة يعني أعظم القوة الرمي حتى اليوم لاحظوا أن أعظم وسائل القوة اليوم العسكرية هي الرمي ليس كذلك كيف الرمي يدخل فيه رمي السهام ويدخل فيه رمي الرمح ويدخل فيه المسدس والرشاش والاربيجي والمدفع والصاروخ كل وسائل العسكرية تدخل في الرمي أليس كذلك يا شباب؟ لكن لاحظوا مثل مسائل القوة الضرب الطعن هذه أصبحت نادرة الآن الحروب بالسلاح الأبيض لكن أصبح الآن الصواريخ والقادثات والقنابل كلها تدخل في, في الرمي فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة في الآية بالرمي لأنه أبرز وجوه القوة هذا تفسير ليس كذلك كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذه الآية يعني فسر الرمي في أو القوة في الآية بأبرز صورها وأعظم صورها وهي, وهي الرمي واضح هذا الشيخ عبد الحميد جميل جدا في موقف ثاني الرسول صلى الله عليه وسلم جالس في بيته عليه الصلاة والسلام وفي مسجده فجاءه عبد الله بن مسعود خالي رسول الله نزل قول الله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية طبعا وطبعا هذا الحقيقة ربما يكون هذا وقع في مكة الحقيقة أنا غير متأكد لأن سورة الأنعام نزلت قديما في مكة فقال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود هذلي أسلم من أول من أسلم من الصحابة قال يا رسول الله لقد أنزلت قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون طيب مشكلة وش المشكلة فقال عبد الله بن مسعود في مشكلة الآن في الآية الآن إذا كان كل واحد منا لا يتحقق له الأمن في الآخرة والهداية إلى الجنة إلا إذا اجتنب الظلم طيب من هو اللي يسلم الذي يسلم مننا من ظلم نفسه أو ظلم أخيه أو يعني صغائر الظلم لأنه إذا كان لا يأمن ولا يهتدي إلا من سلم تماما من الظلم فلن يسلم منه أحد من هو الذي لا يظلم نفسه ليش؟ فهم عبد الله بن سعود أن المقصود بقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلق الظلم أي ظلم ظلم الإنسان نفسه أو ظلمه لأغيره أو ظلمه فالرسول صلى الله عليه وسلم فسر له المعنى قال ليس الذي, تقصد أو ليس الذي تعني يعني ليس يا عبد الله المقصود بالظلم في الآية الظلم المعروف يعني ظلم الإنسان لنفسه أو لأخيه طيب أجل ما المقصود بالظلم قال ألم تسمع قول العبد الصالح الذي هو لقمان رضي الله عنه يا بني لا تشرك بالله ان الشركة لظلم عظيم فالرسول صلى الله عليه وسلم فسر الظلم في سورة الأنعام بالشرك فكأن معنى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فرتاع عبد الله بن سعود قال الحمد لله يعني ما دام المقصود بالظلم هنا الشرك أعوذ بالله من الشرك نحن إن شاء الله لا نأتي الشرك لكن توقعت أن المقصود بالظلم ظلم الإنسان لنفسه والأخي والإدابته فهذا لا يكاد يسلم منه أحد وهذا من رحمة الله لكن الشاهد فيه كيف فسر النبي الآية إذن نحن نقول بيان معين القرآن الكريم هو المقصود بتفسير القرآن الكريم وهذا العلم قد نشأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طيب نأتي إلى حكم تفسير القرآن الكريم هل أي واحد يا شباب من حقه أن يفسر القرآن الكريم يعني مجرد أن أي معنى يخطر على باله يقول هذا هو المقصود بتفسير القرآن الكريم وللأسف الشديد هذا يحصل كثيرا في زماننا وقبل زماننا يتكلم الإنسان في القرآن الكريم برأيه يسأل سؤاله وش معنى قوله سبحانه وتعالى الذين عفوا مثلا تلك إذن قسمة ضيزة فيقول ضيزة يعني عظيمة عظيمة طيب ما هو دليلك على أن المقصود بضيزة عظيمة يقول والله يعني شكلها كذا يعني والظاهر أن المقصود بضيزة عظيمة طيب هل تعرف معنى هذه الكلمة في لغة العرب هل تعرف كيف كانوا يستخدمونها يقول والله ما, ما قرأت والله بس يعني أتوقع هذا حرام ولا يجوز هذا قول في كلام الله وفي كتاب الله بغير حق وبغير علم ولا يجوزه محرم راضح الشباب إنما تتكلم في معاني القرآن الكريم بعلم إما سمعت من القرآن الكريم إما القرآن الكريم نفسه يبين أو السنة النبوية قرأت أو سمعت أن الحديث النبوي الفلاني يشرح هذه الآية تكون عارف بالتفسير وعارف بأصول التفسير وقرات في كتب التفسير عن علم تتحدث في معاني الآية أما إذا كنت بس كده بدون أي علم فهذا محرم ومن قال في القرآن الكريم برأيه فقد أخطأ إذا نحن نقول شوفوا حكم تفسير القرآن الكريم لو تكلم في القرآن الكريم برأيه بدون علم واتباع الهوى فهذا محرم شرعا ويأثم صاحبه لأنه يقول على الله بغير علم أما إذا تكلم بعلم وأخذ بالأسباب المعينة وتجرد لبيان الحق فيكون جائز هذا من ناحية الشخص يعني تكلم أنت بعلم أو تكلم بغير علم تكلم بعلم أنت يعني جائز لك وتصيب وتخطئ حتى لو كنت تتكلم بعلم قد تصيب قد تخطئ لكن المهم أن تتكلم على علم وبينه أما لا تتكلم بغير علم فهذا محرم ولا يجوز ولذلك الله سبحانه وتعالى عظم من شأن هذا الأمر في القرآن في مواضع كثيرة ويحضرني منها قول الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي ولاحظوا ركزوا في الآية هذه آية عظيمة في سورة العراف قل إنما حرم ربي الفواحشة ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لاحظة يا شباب جعل القول على الله بغير علم أعظم من الشرك بالله كيف؟ لأنه رتبها من الأخف إلى الأثقل فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله أن تشركوا بالله قطعا الشرك بالله اعظم من الفواحش ومن فدل على انه مرتبها بالعكس الان من الاخف الى الاثقل قال أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلم اصل ان الشرك بالله هو قول على الله بغير علم والكفر قول بغير علم وهذا في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى بمجرد الراي قولا على الله بغير علم فالقول على الله بغير علم من أعظمي ومن أكبر الكبائد طيب هذا بالنسبة للحكم يعني التفسير نفسه يعني حكم كلامك أنت تكلمت في التفسير إذا تكلمت بعلم هذا جائز تكلمت بغير علم هذا حرام لكن حكم تفسير القرآن الكريم بصفة عامة يعني الآن هل يجب على الأمة كلها أن يكون فيها مفسرين ليكون فيها نقول نعم الحكم تفسير القرآن الكريم فرض كفائية إذا قام به من يكفي في الأمة سقط الإثم عن الباقين أما أنها تخلو الأمة ممن يستطيع أن يبين لها معاني كلام الله ويشرحها للناس فهذا لا يجوز وهذا تأثم الأمة كلها طيب نأتي هنا إلى مسألة أخرى وهي مسألة مناهج المفسرين وهذه مسألة الحقيقة واسعة جداً لكنها موجودة أمامنا في المنهج هنا بشكل يعني في نوع من الاختصار نحن سنحاول أن نوازن بين هذا وهذا كتب تفسير القرآن الكريم دعوني أول شيء أتكلم لكم عن نشأة التفسير كيف نشأ التفسير نشأ... نشأ التفسير من عهد النبي صلى الله عليه وسلم منذ جاءه الصحابة رضي الله عنهم يسألونه عن معاني بعض الآيات فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم معانيه صحيح أن الذي سأل عنه الصحابة قليل لماذا؟ لاسباب موضوعية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحاب الكرام رضي الله عنهم أهل اللغة هم أهل الفصاحة هم أهل البلاغة فكان القرآن الكريم ينزل بلغتهم وبطريقتهم التي يعرفونها فلا يحتاج أن يسألوا عن كل صغيرة وكبيرة واضح ما يحتاج لكن بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم زادت الحاجة إلى التفسير يعني لو قلنا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين مئتين أو ثلاثمائة آية مثلا وقلنا الأحاديث المرفوعة في تفسير القرآن الكريم في هذه الحدود ثلاثمائة ثلاثمائة وعشرين ثلاثمائة من الأحاديث لكن عدد آيات القرآن الكريم ستة و وميتين وستة آية على رواية حفص فيكون العدد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم قليل جدا مقارنة بما لم يبينه والسبب كما قلت لكم الصحابة يعني شهدوا التنزيل ويعرفون أسباب النزول فتنكشف لهم معاني الآيات بسهولة لكن تأثي أنت في عهد التابعين أو تباع التابعين وأنت لم تشهد هذه الأسباب ولم تعرف ملابسات النزول فيغيب عنك عدد من المعاني لكن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة للقرآن الكريم فيه مزية أنه أشبه ما يكون بقواعد في تفسير القرآن الكريم يعني كيف تفهم القرآن الكريم يعني مثلا قبل قليل عندما جاء عبد الله بن مسعود وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آية سورة الأنعم وقال يا رسول الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولئك لهم الأمن وهم مفتدون أنا أرى في هذه الآية معنى شاق علي المسلمين يعني لا يعد الله بالأمن والهداية إلا من لا يتلبس بظلم والظلم يعني لا يكاد يسلم منه أحد فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم معه طريقة أصبحت منهجا نسير عليه في تفسير القرآن وهو تفسير القرآن بالقرآن وحمل معاني بعضها على بعض فالرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة ربط بين هذه الآية وبين الآية التي في سورة لقمان وقال ليس المقصود بالظلم مطلق الظلم وإنما المقصود بالظلم الظلم خاص وهو الشرك بالله حلو الكلام؟ يعني خلوني أقول لكم حاجة تتعلق بالقواعد وهي قواعد أصول الزقه قواعد فهم النص علماء اللغة وعلماء الأصول يقولون قاعدة النكرة في سياق النفي أو النهي أو التمني أو الاستفهام تدل على العمو كيف؟ قالوا يعني مثلا هذه الآية الله يقول سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ظلم هنا نكرة كلمة نكرة ما هي معرفة يعني لو كان قال ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم قلنا هذه معرفة لكنه قال بظلم يعني مطلق الظلم إذن هذه نكرة طيب السياق الذي وردت فيه من أي أنواع السياقات قال شوف الأداة التي وردت وش هي أداة الذين آمنوا ولم يلبس ايمانهم بظلم ولم لم هنا هذا حرف ايش نفي لم يلبس ايمانا بظلم اذا وردت نكره في سياق نفي اه طيب انطبقت عليها القاعده نكره في سياق النفي تدل على العموم اذا عبد الله بن مسعود فهم صح فهم أن العموم هنا يدل على العموم مطلقا وان يدخل فيها مطلق الظلم فهمه صحيح وجاري على قواعد الاصول جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب الوحي هو الذي يوحى إليه هو يعني زي ما تقول صاحب المرجعية في البشر لا يوجد أحد فوقه عليه الصلاة والسلام من البشر وإنما مباشرة يأخذ من جبريل أليس كذلك؟ الرسول قال لا يا عبد الله ليس المقصود بالظلم هنا مطلق الظلم مع إن فهمك صحيح ان فعلا النكر في سياق النفذ تدل على, على العموم ودل استشكاله وهذه قاعدة مهمة ما أدري هل سيفهمون الإخوان والأخوات ما أدري أنا هل يعني استشكال يعني استشكال عبدالله بن مسعود لهذه الآية يدل على صحة قاعدة الأصوليين أن النكر في سياق النهي والنفي والتمني أن تدل على العموم فعلا وإلا لو لم تكن تدل على العموم ما سأل عبدالله بن مسعود هذا السؤال خاصة عبدالله بن مسعود من أعلم الصحابة باللغة وبالقرآن فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنت أخطأت في الفهم لم يقل له فهمك هذا لا يجري على قواعد اللغة لا سكت وإنما قال ليس الذي تعنون يعني ليس الظلم هنا المطلق الظلم وإنما المقصود به الشرك وفسرها بآية أخرى وهي في سورة اللقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم هذا صراحة رائع جدا هذا المثال للذين يضعون قواعد التفسير وأصول التفسير جاءوا إلى قاعدة يعني تفسير القرآن بالقرآن وبالمناسبة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا فسر آية أخرى من, آية من سورة الأنعام بآية في سورة لقماء وهي قول الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو في سورة الأنعام طيب ما هي مفاتح الغيب؟ الجواب في سورة لقمان في قوله سبحانه وتعالى في آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا قال إن الله عنده علم الساعة هذه من علم الغيب المطلق إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيثة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير خمسة مفاتيح هذه هي الغيب الذي استأثر الله به سبحانه وتعالى فلم يطلع عليه أحدا من خلقه فلاحظوا تفسير القرآن بالقرآن إذن هذا نشأة التفسير كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في قواعد وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لكي نفهم بواسطتها القرآن الكريم ولكي ياتي الصحابه والتابعون من بعده فيسيرون على هذه القواعد في تفسيرهم للقران وبيانهم له مثلا على سبيل المثال عدي بن حاتم رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود كانت الايه كده الذي فأكلوا, فأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ما في كلمة من الفجر فعدي بن حاتم فهمها فهما خاطئا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فظن عدي بن حاتم أنه لازم تجيب لك خيط أبيض وخيط أسود وتحطها عند راسك وانت نائم واذا استيقظت في الليل والطالع ما تميز الابيض من الاسود معناته ما زال فيه فرصة انك تأكل فاذا بدأ, بدأ يتضح الاسود من الابيض معناها خلاص توقف عن, عن الابيض هكذا فهم فلما جاي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مرهق وقال يا رسول الله انا سويت كذا وكذا وحطيت لي خيط قائل الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس المقصود انك تشوف الخيطة ابيض والمقصود بالخيط الابيض بياض الصبح وبالخيط الأسود سواد الليل ثم نزل قول الله تعالى من الفجر لكي يزيل مثل هذا الفهم الذي وقع فيه عدي بن حاتم رضي الله عنه ومن الصحابة وأصبحت فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر طيب سبب وقوع عدي بن حاتم في سوء الفهم هو أيضا عدم وضوح دلالة الآية عنده وربما وقع فيها أيضا غيره هذه أمثلة قليلة من أمثلة بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعاني القرآن الكريم وهو عليه الصلاة والسلام الذي وضع يعني أصول التفسير في الحقيقة وهذه الأمثلة هي التي هي أصبحت أصلا لأصول التفسير بعد ذلك طيب ثم يمكن أن نميز بين مسألتين يا شباب بين مسألة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن التفسير النبوي وبين مسألة التفسير بالسنة كيف التفسير النبوي هو التفسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه مثل الأمثلة التي ذكرت لكم ألا إن القوة الرمي تفسيره للظلم بالشرك هو نفسه عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية قال هذه الآية وتفسيرها كذا وكذا لكن في نوع آخر وهي وهو أنه لا يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية لكن يأتي بعده, من يأتي بعده من الصحابة أو من التابعين أو من أتباع التابعين أو من المفسرين حتى اليوم من يأخذ حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه يبين آية من الآيات فيضعه في تفسيرها مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى كلا اذا دكت الارض دك دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجحنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكر ما معنى قوله وجيء يومئذ بجحنم قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها إلى الموقف حلو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ان هذا الكلام تفسير للآية لكن ابن كثير أخذ هذا الحديث وجاء به في تفسير هذه الآية فنسميه تفسير بالسنة فالتفسير بالسنة ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من عمل من بعده يحملون كلامه لبيان الآيات القرآنية وهذا يعني أكثر منه ابن كثير رحمه الله وأيضا في بعض تفسير الطبي رحمه الله أو في مواضع كثيرة منه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم من هو الذي تولى التفسير بعده الصحابة طيب هل الصحابة كلهم كانوا يفسرون القرآن الجواب لا كان مجموعة من الصحابة هم الذين اشتهروا بتفسير القرآن الكريم وتصدوا له ومن أبرزهم وأعلمهم عبد الله بن مسعود الهذلي وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي بن كعب وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو من أصغر الصحابة ولكنه كان من أعلمهم وهو الذي ولث علم جميع الصحابة خاصة علم عبد الله بن مسعود وعلم عن ابن أبي طالب رضي الله عنه مجمعين وقد أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم علم التفسير ولذلك يقول عبد الله بن, عب بن مسعود وأنا أذكر أني ذكرت لكم هذا في محاضرة أسباب النزول أن عبد الله بن مسعود كان يقول والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما من نزلت ومتى نزلت ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي لسافرت إليه فهذا دليل على سعة علمه بكلام الله سبحانه وتعالى ومعانيه لكنه توفي مبكرا عبد الله بن مسعود توفي سنة 32 هجرية يعني ما زال الصحابة موجودين يعني كبار التابعين موجودين فما كان هناك حاجة لما عنده من العلم لأن الناس لا يسألون كثيرا عن التفسير لأن التفسير معناه أنك لم تفهم هذا النص العربي وهذا لا يكون يعني مع وضوح العربية عندهم لكن تكثر الأسئلة عند الذين يصبح عندهم صعوبة في فهم النص القرآني وهذا حدث مع وجود التابعين وصغار التابعين بالذات ودخول غير العرب في, في الإسلام واختلاطهم بالعرب فأصبحت مشكلة اللغة العربية بدأت يعني تضعف لأن أصبح الموالي وكثرة المسلمين من غير العرب أصبحت اللغة في, في مشكلة في اللغة العربية مما دعا العلماء في ذلك الوقت للتصدي لذلك بوضع قواعد للنحو وبدأوا يضعون قواعد للنحو لكي يحموا اللغة العربية من الذوبان في اللغات الأخرى وهذا شيء طبيعي في يسمونه علم اللغة الاجتماعي اللغة عندما تتحدث العربية أنت لو جبت مثلا ألف واحد يتحدثون العربية وحطيتهم في مجتمع يتحدث الفارسية تجيب ألف واحد حطهم يعيشون في طهران مثلا لمدة ثلاثين سنة تعال بعد ثلاثين سنة شوف هؤلاء تجد أن اللغة العربية عندهم ضعوفات لأن الوسط الذي يعيشون فيه أوسع منهم وأقوى منهم فاختلطت أولادهم وربما أولادهم لا يتحدثون العربية والأشد من أولادهم أولاد أولادهم وهكذا لأن اللغة العربية كائن اجتماعي يعيش و... ويحيا في وسط لذلك يقولون دائما إذا لم تستخدم أنت اللغة فإنها ستفقدها فهم يقولون حتى في التجويد مثلا الآن الذي يقرأ منكم القرآن الكريم يحتاج أن يكرر يوميا ويدرب نفسه على القراءة بالتجويد حتى لا يفقد هذه المهارة لذلك يقول ابن الجزري في منظومته يقول وليس بينه وبين تركه يعني بين التجويد وبين تركه سوى رياضة امرئ بفكه يعني أنت لا تستطيع أن تحافظ على هذه المهارة وهي التجويد إلا إذا أكثرت من الممارسة و... وكذلك اللغة إذا أكثرت من الحديث باللغة العربية فإنك تحافظ عليها وإذا لم تتحدث بها وأصبح تعيش في وسط لا يتحدث بها فإنك تفقدها وكذلك حتى في اللغات الأخرى هم يقولون هذا لأن اللغه نفس المعنى في اللغة الإنجليزية إذا كنت لا تمارس اللغة الإنجليزية فإنك تفقدها وذلك يقولون باللغة الإنجليزية يقولون if يعني إذا لم تستخدمها فإنك سوف تفقدها وكذلك في أي لغة من اللغات هي لغة اجتماعية اللغة العربية نفس الشيء لما دخل العجم بدأت تضعف هب العلماء ووضعوا القواعد والنحو ولذلك يقولون أن الشعبي وهو أحد التابعين مر بمجموعة من الموالي يعني غير العرب يتعلمون العربية فقال ماذا يفعل هؤلاء قالوا يتعلمون النحو العربية قال هم الذين أفسدوه أفسدوا اللسان العربي فينبغي عليهم أن يتعلموا العربية حتى تستقيم ألسنتهم طيب هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم في عهد الصحابة ظهرت الحاجة لعلم التفسير بشكل واضح وكان عبد الله بن عباس يتصدى وهو في مكة لتفسير القرآن الكريم ويجتمع الناس حوله للسؤال عن التفسير بالذات وهناك قصة طريفة يذكرونها في كتب التفسير والأدب وهي قصة نافع بن الأزرق رحمه الله رحمه الله نسأل الله عنه من الخوارج أنه جاء هو وزميله نجده ابن عويمر العجلاني وكلهما من الخوارج فجاء إلى ابن عباس فإذا به جالس في مكة في الحرم في الصحن وإذا به يفسر القرآن للناس هذا يسأل وهذا يسأل وهذا يسأل طبعا قالوا من هذا؟ قالوا هذا عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله يفسر القرآن فجاء إليه نافع بالأزرق وسأله أسئلة وقال له يا ابن عباس إني سائلك عن آيات في كتاب الله فأريد أن أسمع جوابك ولا أقبل جوابك إلا إذا أتيتني بشاهد من كلام العرب على صحة ما تقول فكأنه يريد أن يقول إذا وضحت لي كلمة لازم تجيب لي شاهد من كلام العرب من الشعر حتى أثق فيما تقول فقال له ما معنى قول الله تعالى في سورة المعارج فمال للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين ما العزون يعني عزين هذه وش معناها قال عبد الله بن عباس العزون هم حلق الرفاق يعني إذا جلست في حلقة وتحلق حولك حلقة حلقتين ثلاث يقال لهم العزون قال هل تعرف العرب ذلك يعني هل العرب يقولون العزون يعني هم الحلق قال نعم انا سمعت قول عبيد بن الابرس وهو شاعر جاهلي قديم فجاءوا يهرعون اليه حتى يكونوا حول منبره عزينا يعني حلق يتحلقون حول قبر حول منبره وما زال يسأله اسئله بهذه الطريقه سؤال وجواب سؤال وجواب حتى بلغت زادت عن 100 سؤال تقريبا موجوده هذه الاسئله في كتاب الاتقان في علوم القران للسيوطي وفي غيره من الكتب هذا في عهد من؟ في عهد الصحابة عبدالله بن عباس لما جلس في الحلقة التف حوله التلاميذ وكان في تلاميذ خاصين به يعني لا ينقطعون عنه مثل مجاهد بن جبر ومثل عكرمه بن أبي عكرمه مولى بن عباس ومثل سعيد بن جبير كان يأتي من الكوفة ويأخذ العلم والتفسير بالذات عن عبدالله بن عباس و يعني عدد من, أتباع من التابعين الذين لازموا عبد الله بن عباس في علم التفسير بشكل كبير يعني. أيضا في المدينة كان هناك عدد من الصحابة رضي الله عنهم الذين بقوا في المدينة وأخذ الناس عنهم التفسير مثل أبي بن كعب ومثل علي يعني عمر رضي الله عن مجموعة من الصحابة في أيضا في الكوفة كان عبد الله بن مسعود أرسله عمر بن الخطاب إلى الكوفة فأخذ يعلم الناس التفسير والفقه وغيرها أبو الدرداء رضي الله عنه كان في دمشق مقيم فايضا نشر علم التفسير في دمشق الآن لما تأتي إلى كتب التفسير تجد الروايات التي يرويها العلماء عن التفسير عن الصحابة بالذات أكثرها عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب عن عبد الله بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها عن عبد أبي موسى الأشعري وهذولا ي sampling هم أكثر من روي عنهم التفسير البقية قليل يعني مثل عبي بكر الصديق رضي الله عنه قليل التفسير الذي روي عنه عمر بن الخطاب قليل الذي روي عنه عثمان بن عuffان قليل الذي روي عنه وهكذا خالد بن الموليد لا تكرت تجد رواية في التفسير عنه لكن أكثرها عن ابن عباس عن ابن مسعود عن أبي موسى الأشعري عن عباية بن كعب وهكذا عن عائشة رضي الله عنه تلاميذ هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أيضا توسعوا وأصبح لهم مدارس بعد ذلك وأصبح الطلاب يقصدونهم شيئا فشيئا انتشر في عهد بن عباس ما كان فيه كتابة في التفسير وكان مجاهد بن جبر رضي الله عنه وهو من أخص تلاميذة ومن أعلم التابعين بالتفسير يقول عرضت القرآن الكريم على بن عباس ثمانية عشرة مرة في رواية خمسة عشر مرة وفي رواية عرضته ثلاث مرات كنت أقفه عند كل آية فنقول نحن ثلاث مرات هذه تقفه عند كل آية هذه خاصة بالتفسير كان يعني عرضات تفسير أما تلك فهي عرضات قراءة وفي رواية أنه كان يكتب أقول أحد التابعين أنني شهدت مجاهد بن جبر وهو يكتب التفسير عن ابن عباس لكن أين هو تفسير مجاهد؟ هناك من يقول فقد وهناك من يقول أنه وجد وطبع مؤخرا يعني من فترة طويلة طبع تفسير منسوب إلى مجاهد بن جبر بعض الناس يشكك في أنه فعلا صحيح بعضهم يعني يؤكد هذا لكن هو انتقل فعلا التفسير على يد هؤلاء التابعين رضي الله عنهم انتقل إلى اتباع التابعين وأتباع التابعين أيضا نشروه هناك من ألف من أتباع التابعين ثم جاء عصر التدوين لما بدأت العلوم تدون الحديث أول ما دون من العلوم تقريبا هو الحديث بأمر من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما امر محمد بن مسلم الزهري المشهور الإمام الزهري الذي بدأ يكتب الحديث فلما بدأ الزهري يكتب الحديث كان التفسير بابا من أبواب علم الحديث لذلك تجدون أنتم الآن في كتب الحديث باب التفسير او كتاب التفسير كما في صحيح البخاري وفي غيره يروي ما ورد وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين في تفسير القرآن الكريم ولذلك لاحظوا من كتب التفسير بالمأثور الواسعة جدا والتي قد لا ينتبه لها كثير من الباحثين وطلبة العلم فتح الباري لابن حجر العسقلاني فتح الباري لابن حجر العسقلاني شرح فيه صحيح البخاري لإمام البخاري فجاء إلى كتاب التفسير في صحيح البخاري وشرحه فأورد في شرحه لكتاب التفسير تقريبا الآثار التي وردت عن الصحابة والتابعين في التفسير ولذلك يعتبر فتح الباري أو شرح فتح الباري شرح ابن حجر شرح صيح البخاري في كتاب التفسير يكاد يكون هو رقم اثنين في التفسير بالمأثور بعد تفسير السيوطي رحمه الله الدر المنثور في التفسير بالماثور. من حيث كثرت الروايات المأثورة عن الصحابة وعن التابعين وأتباعهم في تفسير القرآن الكريم وهذا يعني معلومة ربما البعض لا يتنبه لها الآن لما بدأ عصر التصنيف ويوثق التفسير بدأ يكتب هذا تفسير وهذا تفسير واختلفت مناهج العلماء أول المناهج كانوا يكتفون بما أثر عن الصحابة والتابعين وعن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تلاحظون هنا على السبورة الآن انهم يذكرون التفسير بالمأثور والتفسير بالراي وهذا مشهور يعني تقسيم للشيخ الذهبي رحمه الله في كتابه التفسير والمفسرون أنه قال اننا يمكن ان نقسم التفسير الى نوعين تفسير بالماثور وتفسير بالراي في الحقيقة يعني يعني دعونا ان نتحدث عن هذا التقسيم مبدئيا ولكن وان كان عليه الحوضات يعني هنا التفسير بالماثور المقصود به تفسير القرآن الكريم بما أثر وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين هذه ثلاث طبقات الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في الحقيقة أي رواية من الطبقة التي قبلك هي تعتبر بالنسبة لك تفسير بالمأثور لأن الأثر هو أثر من سبقك وكل من سبقك يعتبر سلف لك لكن هذه كلمة اصطلاحية يعني تطلق على هذه الطبقات الثلاث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين هؤلاء رواياتهم تسمى يعني عندنا نحن اليوم تفسير بالماثور يعني مثلا أقول ما تفسير الآية الفلانية فتقول إذا كان فيها قول للنبي صلى الله عليه وسلم معنى هذه الآية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا أو كما قال ابن عباس أو كما قال علي بن أبي طالب أو إلى آخره أو كما قال مجاهد بن جبر لكن هل كل ما قاله مجاهد بن جبر يعتبر مأثورا يعني الآن كل ما قال مجاهد بن جبر من التفسير أعتبره بالنسبة لي مأثور نعم لغة هو مأثور صح طيب هل أنا ملزم به لازم أستجيب لهذا القول قد يكون قال برأيه الجواب لا لا لسنا ملزمين به الوحيد اللي أنت ملزم به هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو إجماع الصحابة ولم يختلفوا أو إجماع التابعين ولم يختلفوا هذا هو الملزم به لأنهم كانوا هم يعني أهل اللسان وأهل التنزيل وشهدوا لكن في الحقيقة أنه قد يكون هذا التفسير بالمأثور هو تفسير بالرأي يعني يجتهد الصحابي ويفسر القرآن الكريم برأيه ونسميه نحن مأثور لأنه مروي عنهم. وكذلك التابعي فالتقسيم إلى تقسيم بالماثور وتفسير بالراي تقسيم غير دقيق لكنه موجود في كتب التفسير ويقصدون بالتفسير بالراي هو أن تعمل علمك وعقلك في بيان المعنى ليس مجرد أنك تعمل عقلك و... و... يعني بدون ضوابط وبدون أصول كلا سوف تأتي معنى الأصول ما هو أي واحد يجي يقول والله تفسير الآية كذا وكذا لماذا؟ لأن هذا قول خطير جدا جدا انتبه وأنت تفسر القرآن الكريم الشيخ عبد, عبد الحميد كن على حذر وأنتم أيها الإخوة كونوا على حذر شديد عندما تسألون في تفسير القرآن وتعلموا كلمة لا أدري سئلت عن شيء في القرآن الكريم وأنتم متأكد منه مئة بالمئة قل لا أدري لا أدري بالمناسبة كلمة لا أدري هذه كلمة مهمة أنا أتمنى أن نخصص حلقة في حلقات الأكاديمية حتى نتعلم كيف نقول لا أدري بعض الناس يغتر بنفسه ويظن أنه إذا أصبح يعني فلان ابن فلان ولا دكتور ولا أنه خلاص أصبح بكل شيء عليم بالعكس من أهم ما ينبغي أن نتعلمه أن نقول لا أدري للشيء الذي لا تعرف وخاصة في التفسير وفي الشريعة الإسلامية في الفتوى لا أدري ذلك قيل لأحد الأئمة لا أدري هل هو الإمام مالك أو جاءه سائل يسأله فقال لا أدري سأل وسؤال آخر قال لا أدري قال طيب على ماذا تأخذون عطايا السلطان يعني الراتب اللي تأخذه وشو عليه إذا كنت تأخذ لا أدري لا أدري فقال أأخذه حتى أقول لا أدري للشيء الذي لا أعرفه للشيء الذي لا أعرفه أقول فيه لا أدري وأنا مرتاح ولذلك جاء رجل من الأندلس إلى الإمام مالك يسأله عن أظن أربعين أو ستين مسألة فقال في أربعين من الستين لا أدري وقال وأجابه على عشرين فقال له الرجل أنا آتيك الآن من الأندلس وبعدين يعني تعبت وسافرت وإلى آخره وبعدين تقول لي لا أدري ماذا أقول للناس في الأندلس الآن قال لهم ذهبت إلى مالك بن عنس وجدت أن لا يدري وش المشكلة سبحان الله الآن تذكر هذه القصة في مناقب الإمام مالك يقولون ومن مناقبه أنه كان إذا سئل عن شيء لا يعرفه قال لا أدري واحد ثاني يبغي يسوي نفسه أبو العريف وأنه يفهم كان إذا سئل سؤالا وهو لا يعرفه لا يقول لا أعلم يجاوب جواب من رأسه ولذلك يقولون قال لهم يوما تلاميذه دعونا نختبر هذا الأستاذ هذا هذا ما يقول لشيء لا أدري يعوذ بالله فنحتوا كلمة ما لها معنى أنت جبت حرف يا عبد الحميد وجنيد حرف وأنا حرف شكلوا كلمة خنفشار كذا كلمة ارتجلوها خنفشار فقالوا يا أستاذ ما معنى الخنفشار فهو طبعا على عادته قال الخنفشار هذا نبات ينبت في أرض اليمن وإذا أكلته الغنم فإنها تدر اللبن يا سلام يعني يكذب ويتعالم لا ولم يترك هذا قال لم تسمعوا ما قال الشعر لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار يعني كذب مركب فأصبحوا يسمون أي حركة ما لها معنى ولا لها قالوا هذه حركات خنفشارية طيب هذا الشخص أراد أن يدفع عن نفسه الجهل فادعى ما لا يعلمه وتكلم بغير علم فأصبح يعني عمل بنقيض قصده كان يريد أن يقال له عالم فأصبح يقال له متعالم وكاذب وجاهل والمالك ابن عنس رضي الله عنه وأمثاله من علماء الأمة الذين لا يتكلمون إلا بعلم إذا سئل عن شيء يعلمه أجاب وقال والله أعلم وإذا لم يجد جوابا قال الله أعلم لا أدري فاضح يا شباب فنحن نقول العلماء رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين كانوا يتكلمون في القرآن بعلم إما أن يكون عندهم فيه علم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة العلماء مثل بن مسعود ومثل أو كلام لغة يعني هم أهل اللغة فيبينون معنى هذه الكلمة في لغتهم لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين إنا أنزلناه قرآنا عربي لعل لكم تعقلوا نجعلناه قرآنا عربي بلسان عربي مبين فأنت تفهم القرآن باللغة العربية فمثلا لو جاء شخص وقال ما معنى ضيزة قلنا جائرة ظالمة غير عادلة طيب ما هو الدليل يا عبد الحميد تقول والله الدليل يا شيخ أن العرب يستخدمون كلمة ضيزة بمعنى جائرة وظالمة وغير عادلة كما هو في قول فلان وفي قول فلان وفي قول فلان من شعراء الجاهلية آه صحيح جميل إذن أنت فسرت القرآن الكريم بعلم بلغة أما تجيب من رأسك كده ما يمشي الحال فإذن هو يعني عندما نقول تفسير بالمأثور نقصد تفسير عن الطبقات المتقدمة الرسول الصحابة التابعين الذين تكلموا في القرآن الكريم بعلم رضي الله عنه التفسير بالراي هو تفسير القرآن الكريم بالراي المحمود كيف يعني بعلم كما فسرت كلمة ضيزة قبل قليل فسرتها باللغة فنحن نقول التفسير بالمأثور هو ما أثر عن النبي أو والتابعين التفسير بالرأي يمكن أن نقسم إلى قسمين التفسير بالرأي المحمود والرأي المذموم الرأي المحمود هو تفسير القرآن الكريم بناء على أصول التفسير المعروفة وستأتي معنا إن شاء الله وأما التفسير بالرأي المذموم المنهي عنه شرعا المحرم شرعا فهو الكلام في تفسير القرآن بغير علم وإنما بمجرد الرأي المجرد هذا محرم ولا يجوز وقد جعله الله أعظم من الشرك به راضح يا شباب إذن هذا ما يتعلق ب بالتفسير بالراي المحمود والتفسير بالراي المذموم من حيث شوفه من حيث التعريف التفسير بالماثور ما اوثر عن الصحابه والتابعين والنبي صلى الله عليه وسلم التفسير بالراي هو ما فسره المفسر من تلقاء نفسه بناء على العلم الذي تعلمه من أصول التفسير حكم التفسير بالماثور طبعا ماذا نقول في حكمه لكن حكم التفسير بالراي يمكن ان نقول اذا كان بالراي المحمود فهو جائز واذا كان بالراي المذموم فهو محرم المصادر التفسير بالمأثور كما قلت الصحابة التابعين النبي صلى الله عليه وسلم وهي موجودة في كتب السنة وفي كتاب التفسير بالماثور من أبرزها كتاب الإمام الطبي رحمه الله جامع البيان عن تأويل العين القرآن ومن أبرزها كتاب الشيخ ابن كثير رحمه الله تفسير القرآن العظيم ومن أبرزها أيضا كتاب الدر المنثور في التفسير بالماثور للإمام الصيوطي وغيرها من الكتب التي اعتنت بالروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير ابن أبي حاتم و مصادر التفسير بالراي كثيرة مثل تفسير الإمام الطبي رحمه الله فهو يجمع بين الرأي والأثر بشكل واضح وظاهر مثل تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن مثل تفسير ابن كثير ففيها أيضا اجتهاد وتفسير بالرأي كثير المكانة التفسير بالماثور لا شك أنه له مكانة متقدمة لأن الطبقات التي نقل عنها التفسير بالماثور طبقات ملزمين نحن بالأخذ بتفسيراتهم إذا أجمعوا عليها النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسر آية فليس لغيره يعني قول مع قوله عليه الصلاة والسلام يعني مثلا على سبيل المثال عندما سأل سعيد بن المعلى أبي رضي الله عنه عن معنى قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن الذي اوتيته. ففسر السبع المثاني بأن الفاتحة وإن شاء الله في المحاضرات القادمة بإذن الله نفصل في هذه المسائل انتهى وقت هذه الحلقة يا شباب أشكركم كما أشكركم أيها الأخوة المشاهدون والأقوات المشاهدات وأراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب المكلفين يتعلم دينهم ما يتفقهوا في دينه كل واحد والنساء عليه تفقه علي ما لا يشعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق ولا طريق الى معرفه هذه العباده بالله ثم بالتعلم الدين فالواجب على المكلفين علي ما لا يشاهم جهلا كيف يصلون كيف يصلون كيف كيف يحجون كيف يعمر بالمعروف من ويهنى منكر كيف يعلمون أولادهم كيف يتعاون مع أهليهم كيف يجعون ما الله عليهم يتعلمون يقول